ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عن من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عن من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمةك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا سامع الصوت ويا سامق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ربنا اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك, اللهم انصر نبيك صلى الله عليه وسلم يا قوي يا عزيز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 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمةك نستغفِر أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم تب علينا يا مولانا إنك أنت السميع العليم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 واحد صف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.